بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي لم تحرم ما حل الله لك ثبت يرضى ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحله ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم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 طلق كن أن يبدله أزواج خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانات ثائبات عابدات سائحات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قُو أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة عليها ملاكٌ إلى ضُدَّ لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون.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 عسى ربكم أن يكفّر عنكم سيئاتكم ويُدخل لكم جنة تجري ويُدخل لكم جنة تجري من تحت الأنهار يوم لا يُخزّل النبي والذين آمنوا معه.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 فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخن النار مع الداخلين فضرب الله مثلا للذين آمنوا في فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَرْيَمَ بْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرُجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا